وَقَوْمًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلَمُونَ عُدْوَانًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا كُنَّا بِعَادِّينَ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 غَنِينًا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ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 تِهيَ اقوَم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا ابيما و يدعو الانسان بالشر دعاء 124. وكان الإنسان عجولا 125. وجعلنا الليل والنهار آيتين 126. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وَكُلَّ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه فِي في عنقه ونخرج له يوم قَامَتْ كِتَابَ الْقَوْمِ مَنْشُورَا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَصِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسَهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عليها. ولا تزر وازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها الخول فدمرناها تدميرا وكم أملكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا مَنْكَ يُريد اللجلِلََجللنا لَ فيِيهَا مَ نَشَؤمَن نُريدثُم مجَن لَ جَهن نَبْ ثمَُّ جَعلنا لَ جَهنَّما يَصلََا مَدْنُومَ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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى من آخر فتقعد مذنوما مخزولا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 المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتضاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان تيئه عند ربك مكروها ذلك مما أرحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَن يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَسُوقَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالدُّنْيَا وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آلِهَةً إِنَّهُ لَكاذِبٌ إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آليات كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبا والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَإِذَا ذَكَرُوا رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَثَلُ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نجوى. إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا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 وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وَمَا أَرسَلناكَ لَيْهِم وَكين وَرَبُّكَأَلَمُ بِمَ في السَّمواتِ وَالأَرض وَلَ قَدِ فَ الضلناَ بَعضًا نَّبِينَ لَ بَعض, بعض وَآتَينَ دَ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 قال الذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء محبا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 بالبر اعرضتم وكان الانسان كفورا افا منكم ان يقصف بكم جانب البر أو يرسل, او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام من ذكُمْ فِي تَوةً أُقُرى فَيُرسنا لَكُمْ قاصِفًَا مِنَ الرحفَ يُغرقَكُمْ بِمَا كَفَرُطُمْ فَيُرسِ لَكُم قاصِفًَا مِنَ الر الرِيحِ بِمَا كَفَُتُمْ ثمُم ل تَجد لَكُم لَن به تَب وَلَ قَدِكَر وَم النَّابَنِي آدَمَ وَحَمَناهُم فِيبَرّ وَالْبَحْرِ وَررزَقناَاهُم مِنَ الطبات وَرَزَقناَاهُمْ مِنَ الطَّيباتاتِ وَتَبضلناَاهُمعَ كَذِر مَِّن خَلَقناَا تَفطِيلَ يَوْمَ نَدَ كُلأُنَاسِم فَمَن أُوتِيَ كِتَابًا بِأَمَانِيِّ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَغْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره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 وأنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشأر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لَا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 كَمِنْ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قبيلا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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِنَّا قَالُوا أَبَاطَلَ اللَّهُ بِشَرَا الرَّسُولِ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ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 ومن يطلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواه الجهنم كلما خبت زجناهم سعيرا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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موتى متحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصار كَيَاكِرَاهُن مَسْبُورًا فَأَرَاد أَنْ يَتَفِذَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثير نزلنا هذا الذكر قل امنوا به او لا تؤمنون ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم يخرون للابقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأتماء الحسنى ولا تجهر بصلاةك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له شريق في الملك ولم يكن اذكر وكبره تكبيرا